الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ل ح م ل ل رب رسول العالمين والصلاة والسلام نعبد هذا حول مقام يعتبر من أ ج ل المقامات وهو مقام ا ل ت و ب ة وكنا قد تحدثنا في ما مضى عن أ ح ك ا م ا ل ت و ب ة في آ خ ر درس ا ل أ ح ك ا م ا ل ف ق ه ي ة ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل ت و ب ة و خ ا ص ة في إ ر ج ا ع الحقوق ا ل م ت ع ل ق ة ب أ ه ل ه ا في كلام طويل واليوم حديثنا عن أ ج ن ا س ما يتاب منها حتى يستحق التائب اسم ا ل ت و ب ة يعني أ ك ي د لا يتوب ا ل إ ن س ا ء من الطاعه قلنا إ ن ا ل ت و ب ة إ م ا أ ن يتوب من م ع ص ي ة و إ م ا أ ن يتوب من تقصير في طاعه ا ل ت و ب ة ا ل أ و ل ى ت و ب ة ع ا م ة الناس و ا ل ت و ب ة ا ل ث ا ن ي ة ت و ب ة خ ا ص ة الخلق من ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل إ ذ ان الله يقول لقد تاب الله على النبي فهي ليست ت و ب ة من باب العصيان إ ن م ا هي ت و ب ة من باب الترقي في كمال ا ت ا ل ط ا ع ة والعبد مهما تاب إ ل ى الله ومهما عبد الله لا بد أ ن يشعر أ ن ه في حق الله مقصر هذا التقصير لهذه النفس ا ل س ا م ي ة العليه يوجب له نوع من أ ن و ا ع ا ل ت و ب ة من باب الخوف و ا ل خ ش ي ة لله ف أ ج ن ا س ما يتاب منها من حيث العموم الكفر أ ن يتوب ا ل إ ن س ا ن من الكفر والكفر أ ق س ا م ه خ م س ة كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله ا ل آ ن القسم ا ل أ و ل كفر التكذيب أ ن يقول لا يوجد شر ولا يوجد دين ولا يوجد رسل ولا يوجد أ ن ب ي ا ء وكذا القسم الثاني كفر ا ل إ ب ا ء والاستكبار حتى ولو كان مصدقا إ ذ ا أ ب ى واستكبر أ ن يعترف وهو في ق ر ا ر ة نفسه مصدق هذا كفر كل يعني معظم الكافرين قال تعالى جحدوا بها واستيقنتها أ ن ف س ه م ظلما و ع ل و ة في العر من قال أ ن ا ربكم ا ل أ ع ل ى فرعون كان يعلم ح ق ي ق ة أ ن ه ليس ربا انما قال تعالى فاستخف قومه ف أ ط ا ع و ه إ ن ه م كانوا قوما فاسقين قال لهم انا الله قالوا ايه الله قال مصدق يعني فرعون إ خ و ا ن ن ا فرعون ده لما ن ج د د ن ي ا مش اتولد معروف اتولد مش ملك لقي السماوات دي م و ج و د ة كيف يقول يقول انا الله طيب الخلق السماوات دي منه لو قال خلقتها أ ن ا بيكون كالطاب ليك ل أ ن ه ا م و ج و د ة قبل ما شنو قبل ما ا ي وكان قال ما خلقتها انا طيب الخلق منه الخلق ده هو الله وفي وجدان الناس ا ل ن ق ط ة ا ل م ش ه و ر ة ان ه فرعون وهامان لم يقعدوا ا مع بعض الناس ا لم يقعدوا ن ا يغشوا الناس يعني ق ا ل و ه فرعون ق ا ل ل ا ي ه ا م ا ن قالوا ل م ا جيت اخلق الناس راسك تتعب متعب شديد قالوا شنو قاله ل على هامان يا فرعون انت ما خلق خلقت لا ح ا ج ة عاد ر ما خلق طيب اذا كان فرعون خلق النازل ابو فرعون خلقه م جلد فرعون خلقه م الناس كانوا حيين قبل فرعون خلقه منه هذا هو كفر ا ل إ ب ا ء و ا ل إ ع ر ا ض ومنه كفر إ ب ل ي س إ ب ل ي س لم يكن منكرا لوجود الله مكذبا إ ن م ا كان مستكبرا م ت أ ب ي ا يعني ابا قال تعالى إ ل ا إ ب ل ي س أ ب ى واستكبر بعدما كان مجنون من الكافرين فلذلك هذا كفر ا ل إ ب ا ء والاستكبار الكفر الثالث كفر ا ل إ ع ر ا ب هو يختلف عن كبر الاباء والتكذيب أ ن ه لا ي ت أ ب ه ولكن لا يستمع ابتداء ان يعرب أ ب ن ا ء عبديه ليل لما أ ت ا ه م الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في الطائف قال له قائلهم إ ن كنت نبيا فمقامي اخطر, محلتي محل يعني مقامك أخطر من أ ن اكلمك أ ن ا ع ب د ا ل ع ي ز قالوا للرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن كنت نبي فمقامك أ خ ط ر من أ ن يكلمك مثلي و إ ن كنت مكذب على الله ف أ ن ا لا أ ر د عليك هذا يعراض يعني ولا داعي يسمع ابتلاء سنقتنع هذا معرب والكفر الرابع كفر الشك كفر الشك ده لا قادر يقول ما نبي ولا قادر يقول ده نبي هذا كفر في ا ل ن ه ا ي ة هو كفر ل أ ن ه يحسب على التكذيب و ا ل إ ع ر ا ض و ا ل إ ب ا ء والاستكبار والكفر ا ل أ خ ي ر كفر النفاق المؤمن إ ذ ا تاء ينبغي أ ن يكون ابتداء قد خرج من, من هذا الكفر ب أ ن و ا ع ه ا ل خ م س ة لكن ابن القيم أ ه م ج ز ئ ي ة ناقشها وقد ملت الى ما ناقش هو نقاشه لقوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ل أ ن ه ا من الايات التي تحدث نوع من أ ن و ا ع ا ل ب ل ب ل ت في أ ذ ه ا ن الشباب قال ابن القيم أ و ل ا إ ط ل ا ق الكفر في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة قد يكون كفرا اكبر وكفرا اظهرا و يا إ خ و ا ن مسائل التكفير فيها خلل وسبب ذلك عدم تقعيد هذه ا ل أ م و ر تقعيد علمي شرعي يعني أ و ل ا بعض نصوص ا ل س ن ة والكتاب تخرج مخرج التحذير ولا تريد المعنى ح ق ي ق ة إ ن م ا تريد التنفيذ ك ت س م ي ة بعض الذنوب كفرا بعض الذنوب ما لا الشارع سماه ش ن و كفر قال صلى الله عليه وسلم ثنتان في الناس هم بهما كفر ا ل ن ي ا ح ة على الميت والطعن في ا ل أ ن س ا ب النياحه على الميت غ ا ي ة ما فيها أ ن ه ا من الكبائر فلا يمكن أ ن تكون ش ن و كفرا بمعنى الكفر ا ل أ ك ب ر المخرج من ا ل م ل ة إ ن م ا أ ط ل ق عليها الكفر من باب التحذير والتخويف من ارتكاب الفعل ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أ ت ى م ر أ ت ه في دبرها فقد كفر في سنة أبي سنة دعوت اتيان ا ل م ر أ ة في الدبر يعني لا يمكن أ ن ي ل ق ى إ ل ى د ر ج ة شنو اذا جلس الكفر ولكن ا ل رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ر ا د أ ن يخوف الناس من الفعل ف أ ط ل ق عليه الكفر ف إ ذ ا ليس كفرا اكبر إ ن م ا كفر اجنوء يصبح من باب الكفر اجنوء ل ا ل أ ص غ ر أ و الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي الكفر الاعتقادي والكفر ا ل أ ك ب ر الذي يخرج عن ا ل م ل ة أ م ا الكفر ا ل أ ص غ ر هو الكفر العملي كل المعاصي يمكن أ ن تكون كفرا من باب من ا ل أ ب و ا ب ولكن ليست كفر من باب الاعتقاد ومن ذلك مثلا المعاصي أ ن ه ا تكون من باب الكفر من باب قول تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه أ َ ف َ أ َ ن ْ ت َ تكون َُُ عليه ََِْ وكيلا ًَِ يعني العاصي يفضل هواه و ك أ ن ه عبد هواه كقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تعس عبد الدرهمي تعس عبد الديناري تعس عبد ا ل خ م ي ص ة تعس وانتكس و إ ذ ا ش ي ك فلن تقش يعني ش ن و ز و ر جاري ورا الدنيا ل د ر ج ة انه كان دخلت شوكه في قراءه ما لا ي و ق ت يطلع الشوكه دي هل في ناس ز ي د ي ه و ب ص ل و الصلوات الخمسه في الجامع في ولا ما في ممكن يكون جاري ج ر ي شديد هذا لا يمكن ان يقال انه ك ا ف ر وان كان يقال تعس ي عبد ش ن و عبد درهم وعبد الدينار ي من باب الاقبال الشديد وليس من باب ا ل ع ب ا د ة التي هي ع ب ا د ة الاعتقاد هذه ق ا ع د ة ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسق وقتاله كفر وقتاله جنو كفر ليس بمعنى الكفر الذي يخرج عن المله ل أ ن القتل غ ا ي ة ما فيه أ ن ه من شنو من الكبائر يا اخوان هل ممكن الزول يكون مؤمن يقتل ممكن الزول يكون مؤمن ويقتل أه؟ ممكن ممكن زور قتل م ي ة نفس وفي ا ل ن ه ا ي ة بدا مؤمن م ي ة نفس م ي ة واحد وفي ا ل ن ه ا ي ة بدا من أ ه ل ا ل ج ن ة ولا يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا ش ن و إ ل ا مؤمن فهذا ت ن ف ي ر من الفعل والصحابه قال, الله قال, قال لهم الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم شنو رقاب بعض لا يمكن أ ن نقول أ ن ا ل ص ح ا ب ة قد شنوا كل الذين ضربوا رقاب بعضهم و ا ق ت ت ل و ا قد شنوا قد كفروا هذا لا يجوز ليه قال النووي رحمه الله ا ل ص ح ا ب ة استثناهم شارع من الوعيد فعلي قال عنه رسول الله أ ن ه م من أ ه ل ا ل ج ن ة ولكنه لما قال لا ترجعوا بعدي كفارا أ ر ا د أ ن ينفرهم من شنو من الفعل إ ل ى ا ل آ ن كل م س ل م ي ن ا خ ت ت ل و ا م ع ب ع ض في أ ي محل يعتبر هذا من الكفر ع ي ا د ا بالله و هو حتى ولو لم يكن كبيره يعتبر أ ك ب ر من الكبيره و شنو الكفر اكبر ل أ و الكفر اصغر ل أ الكفر اصغر ل أ خ و الناس ن ا ك ف ر الأصغر ا ل لما يسمع ك ف ر أ ص غ ر يقول الله كويس الكفر اصغر ل أ ده كويس معنا شديد نحن الكفر اصغر ل أ ده دارينه يا اخوات كفر أ ص غ ر ليس ب ا ل ن س ب ة للكبائر هو أ ش د من الكبائر كفر أ ص غ ر ب ا ل ن س ب ة للكفر أ ك ب ر يعني ترتيب الشرور الكفر ا ل أ ك ب ر الكفر ا ل أ ص غ ر ثم بعد ذلك الكبائر يعني الكفر ا ل أ ص غ ر كالحلف بغير الله هذا كفر أ ص غ ر من حلف بغير الله فقد شنو فقد كفر كفر شنو أ ص غ ر الرياء من الشرك ا ل أ ص غ ر كويس لكن الرياء والحلف بغير الله أ ش د ح ر م ة من الزنا وقتل النفس هم والله حيه فهم ده ما يسمع لقوموا تمام معنا من من أخي الأصغر الأصغر أخي الأصغر الأصغر أسوأ دي دي يا الوالدين والتولي يوم أخي كله كله في النهاية إذا شكاعد الكبائن الربا النفس الزهر الكفر الأصغر لا بقول بل وقتل كله وعقوق شنو؟ شنو؟ نحن في ا ل ن ه ا ي ة هو شنو كفر أ ص غ ر ليس ب ا ل ن س ب ة للكبائر اصغر ب ا لمن ن س ب ة ل هو شنو ما لمن هو أ ك ب ر منه من يخرج من ا ل م ل ة و ي خ د ح في الاعتقاد ب ا ل ك ل ي ة طيب ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة يخوانا فرق فرق بين ا ل أ ف ع ا ل و ا ل أ ع ي ا ن في الكفر فرق بين ا ل أ ف ع ا ل وبين ا ل أ ع ي ا ن في شنو في الكفر بمعنى قد يفعل الانسان ما يكفره ولا ش ن و و يكفر فيكون فعله كفرا ل أ ن ه بنص الشارع كفر ولكنه لا يكفر لعدم وجود إ ي ق ا ع الحكم على المعين تحديدا بمعنى نسمى الافعال شنو كفر أ ي فعل من ا ل أ ف ع ا ل اللي سماه الشارع كفر الحذف الحلف بغير الله أ ي ز و ل يحلف بغير الله كفر هذا كفر أ ف ع ا ل أ ي ز و ل يحلف بغير الله شنو كفر هذا تكفير لمن من الافعال واحد حلف بغير ن ا قدامك لو قلت له يا كافر تقول أخطأت خطأ تكون أ خ ط أ ت خطا شنيك شرعا تكون أ خ ط أ ت ليه ل أ ن هذا كفر معين فرق بين ا ل أ ع ي ا ن و ا ل أ ف ع ا ل ف ا ل أ ف ع ا ل تكفر ت أ ت ب ا مع الشارع ولكن ا ل أ ع ي ا ن لا يكفرون لوجود موانع تمنع أ ن يقع في الكفر ي خ و ا ن ا ا ل إ ن س ا ن قد يكون ج ا ه ل قد يكون جاهلا قد ي ك و ن ج ا ه ل و م اعرف ا ش ي ء الكفر وقع فيه انت تعلموا لكن ما تكفروا وهذه ق ا ع د ة م ه م ة جدا ً لانه إ ذ ا وقع في الكفر بفعله لا يتحقق الكفر إ ل ا بانتفاء الموانع وتحقق الشرور وهذا يسمى الاقتضاء يعني أن يقتضي、الكفر. ان ل ك ف ر أ يكون كافرا ً أ ن يتحقق الكفر فيه لا يتحقق إ ل ا بانتفاء خ م س ة موانع منها ا ل إ ك ر ا ه عمار بن ياسر اضطر إ ل ى الكفر فكفر أ ن ز ل ا ل ل ه عز و ج ل فيه ق و ل ه إ ل ا م ا ء ي ق و و ن ان ا ل ل ا ء ق ل ب ه م ط م ئ ن ب ا ل إ ي م ان و ل ك ن م ن ا ر ح م ا ء ي ل ك ف ر ص د ر ل م ا ء ق و ل و ا ل ل م ا و ل و ا ل ل ه ا ل و ا ل ل م ا ء ي ق و ل ا ل ل م ا يقولون ا ل ل م ا يقولون ا ل ل م ق ل و ا ل ي ق ل و ن ا م ا ه و م ع ك ق و ل و ن ا ا ل ل ا ء ل و ن ا ا ل ل م ا يقولون ا ل ل م ا يقولون ان ا ل ل ا ل و ن ان ا يقولون ان ا ل ل ا و ل و ن ان اللماء يقولون ا ا ي ع ن ي أ ن ه لم يكن كافرا ً الكفر الذي يريده وكثير من الناس ا ل آ ن يقع في ممارسات ش ر ك ي ة ولكن من يفعله يفعله في ا ل أ غ ل ب ه و ش ن و جاهل فلذلك لا يكفر سجد معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم حكم شنو في حكم الفعل اشنو في ا ل ش ر ي ع ة حكم في ا ل ش ر ي ع ة ش ن و كفر السجود لغير الله ش ن و كفر ولكن معاذ لا يكفر س أ ل ه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ ما هذا قال جئت من اليمن فوجدت القوم يسجدون ل أ س ا ق ف ت ه م و أ ن ت أ و ل ى ب السجود منهم قال يا معاذ لو كنت امرا أ ح د ا أ ن يسجد ل أ ح د لامرت لا أ ا ل ز و ج ة أ ن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها غير أ ن ه لا يكون إ ل ا لله إ ذ ن ا ل ب د ع في الكفر من المسلمين في دار ا ل إ س ل ا م أ ل ا ص ل ف الناس الموجودين شنو ا ل إ س ل ا م ولا الكفر ا ل إ س ل ا م البدعه في الكفر يعملون شنو يكفر ولا يعلم مشكله م ش ك ل ة الناس ماذا يعلمون طوال عمل الكفر يقول مشرك يعلم يعلمه يقول هذا ش ر ك وده ما صحيح لكن ما ي ك ف ر ه يعني الناس ا ل آ ن شنو ما ي علموا بس م ج ر د عمل كده م ش ر ك خلاص انتهى الكلام يصدر ا ل أ ح ك ا م وهذا لا يجوز ق ص ة ث ا ن ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من حنين أ و فتح م ك ة هو إ ل ى حنين المشركين كان لهم كانت لهم ش ج ر ة يعلقون أ س ل ح ت ه م يتبركون بها هذا شرك وكفر ليه التماس ا ل ب ر ك ة من شنو من غير الله التماس ا ل ب ر ك ة من شجر وفي ناس ل ح د حسنا يلتمس و ا ا ل ب ر ك ة من الحاجات دي بعض المسلمه ا ل ف ت ح قال اجعل لنا ذات أ ن و ا ط كما لهم ذات أ ن و ا ط ما قد لو كفرتوا وخرجت من ا ل م ل ة وامشوا ا خ ت س ل و ا تعالوا قال والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آ ل ه ه ل أ ن اتخاذ شجره للتبرك ك أ ن م ا اتخذها إ ل ه فهو يستمد منها مددا ويلتمس منها خيرا وكان ينبغي أ ن يكون اعتقاد قلبه مع الله جل جلاله ي خ و ا ن ن ا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قطع شجره الرضوان قال حتى لا ي أ ت ي من بعدنا أ ق و ا م يقدسونها من دون الله قطعها وقال حتى لا يأتي من بعدنا أقوام يقدسونها قبل قال يقبل قبلت بعدنا عمر أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر أني رأيت رسول الله لا ذات جاء لا ولا ولولا لما أسود شنو رسول لكن حتى حجر حجر توحيد يأتي تضر رأيت تجيل إني أني أنك من بالمناسبة نفس جاء لولا اني ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كلما قبلتم و أ ن ت أفعل افعل م افعل ما ما فعل وصلى وامتنع ما امتنع ش ن و ب ي وسلم فقال لهم و الذي نفسي بيده لقد قلتم كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا إ ل ه ا كما ل ه ج ن و ب عد رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام التبرك بالشجر من باب اتخاذ ا ل آ ل ح طيب لكن ا ل أ ه م في ا ل م س أ ل ة أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم لم لم يكفرهم إ ن م ا بين لهم ومن ذلك يقول ا ل شيخ الاستاذ رحمه الله تعالى وتجدني أ ك ث ر ما أ ن ه ى أنهى عن تكفير معين ف إ ن الرجل قد يقوم به الفعل فعل الكفر أ و قول الكفر ولكن لعدم إ ر ا د ت ه الكفر أ و لجهله أ و لحسنات م ا ح ي ة أ و ل خ ط أ غير مقصود ف إ ن الله تبارك وتعالى لا يعتبره من الكفار و أ ن ت ممنوع أ ن تطلق عليه الكفر تعيينا ن ا ع ي م تقول فلان فلان د ا كافر وفلان فلان د ا ش ن و كافر إ ل ا من كان أ ص ل ه الكفر أ م ا الاصل من كان فيهم ا ل أ ص ل ا ل إ س ل ا م شهد ا ل ش ه ا د ة واستقبل ا ل ق ب ل ة ثم وقع جهلا في بعض ا ل أ ف ع ا ل التي تخل ب ا ل إ ي م ا ن وتقدح في الاعتقاد وقد تفضي إ ل ى الكفر فلا يجوز تكفيرهم انظر يقول ا ل شيخ حساب تيميه والحديث في البخاري في كتاب ا ل أ ن ب ي ا ء قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ق ص ة قال إ ن ه كان فيمن كان قبلكم رجل قال ل أ ب ن ا ئ ه جمعهم إ ن أ ن ا مت فحرقوني ودقوا عظمي وذروه للريح في البحر البحر بيكون ريحه ما له سديد عاصف فلئن قدر الله علي ثم سدر قال وما أ ظ ن ه يقدر ما يقدر ولكن إ ن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أ ح د ا من العالمين قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ففعل به أ ب ن ا ؤ ه ما وصى فلما ذروه للريح قال الله للريح اجمع فجمعته فمثلا بك ا د ا م الله قال الله له ما الذي حملك على هذا قال خوفي منك قال قد غفرت لك و أ د خ ل ت ك ا ل ج ن ة يقول شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله هذا قال الكفر ودل على الكفر وشك في ق ض ر ة الله ولكنه لم يقع به الكفر في ا ل آ خ ر ة ذلك ل أ ن ه قام بقلبه ما يمنع من إ ي ق ا ع الكفر به هو مانع الجهل و ا ل ت أ و ي ل شوف بالله يا اخوان الزولده ا ز و د ممكن يكفر يكفر امر برد من ا ل ل ه لكن في ا ل ن ه ا ي ة يشنو وفي ا ل ن ه ا ي ة بعض الروايات قالت أنه ك ا ن ن ج ب ا ش ا أ ش ك د قال ل أ و ل ا د هناك أ الله مرتب عليه مرتب و أ ش د اشياء ل ل ه ما يلجاني ا خ ي ل ر ا لان ل ه م بالجو ا و إ خ ا الحديث لا حديث هناك ي عظيم حديث عظيم د ج ن ا ش ي ا ز ا ل فيه بيمبش ق ب ر ه ب ي ط لان ع ك ش ي ر ه ويخليه ش ا ي ل أ ك ف اشياء ن ا ل ا لك ده ولهذا ا مجرمي ترغب شريف المجرم ا ي قال تعالوا له أنا عملت عملت ي د أظن الله يتوب علي أشكيد ي ع م ل وكذي الشريف أخوانا ا ذ ي ي ك شك في ف البعث ا بشنو أو لا ولكن لم كافر كافر ولكن هذا ق ع به ا ل ك ر ل و و ج ده مانع شنو؟ مانع ا شنو ل ج جاهد ولذلك انظر أ خ ي الحبيب إ ط ل ا ق الكفر ينبغي أ ن يتحرز فيه و ل أ ن تخطئ في ا ل إ س ل ا م أ ف ض ل من أ ن تخطئ في التكفير يعني زول يكون دول ي كفر و ن ك ما تطلع من الكفر تخطئ ويكون كافرا و ا ت ب ق ي مسلم افضل مما زول يكون مسلم شنو تبقي شنو تبقي ك ا ف ر فلابد أ ن يتحرز الشباب و أ ن يترووا في قضايا التكفير اثنين ا ح يا اخوان نشوف و الرجل ا هذا القلون يعني ضروري الريح حاولنا اناقش من خلاله خلال م س أ ل ة م ه م ة جدا كثير من الشباب من أ ج ي ا ل ن ا على حسب احتكاكي بهم في الجامعات كثير من ا ل أ ج ي ا ل تعاني من داء ومرض ا ل و س و س ة وهذه أ خ ط ر أ ن و ا ع ا ل و س و س ة في العقائد يعني مش في الله بس ممكن يكون في النار النار دي كيف بالله ك ب ي ر يوقع ذي بعدين في أحاديث الشيء بين أيام الدول دخلون الواحد هو الناس كلها مما الله الكفار النار النار كلها كان هذا ما ثلاثة خلق على كلهم له كجبل كجبل منكبه درسه درسه مسجرة شحمة أحد أحد أذنه إلى ي ق و ل ث ل ا ث ة يوم ماشي كتير خ ل ص لكن النار دي قدر كيف النار دي زي ت و ن أ و ل حاجه نار دي م و ج و د ة الان م و ج و د ة والصيف الشديد نفس جهنم إذا كان الجهنم الصيف ال ال النفس الذي الآن الصخاني الخشدة لا لا تنفس نحن جهنم جهنم يتنفس يوريني أني يوريني ليس يجب فوقه هو يوريك فقط أبو رب الصراط جسر على جهنم أ د ق من الشعر و أ ح د من السيف يمر عليه ا ل أ و ل و ن والاخرون الوسوسه في هذا الباب خ ط ي ر ة جدا الشباب يعاني من الوسوسه و ب ع ض م من يعاني الوسوس في ا ل ع ب ا د ة ما يسمى طبا بالوسواس القهري و القهري. هو له علاج من الشرع وقد يوجد له علاج في الطب لا يمنع فالباب فيه س ا ع ة طالما أ ن ه ح ا ل ة م ر ض ي ة قد يكون لاختلال في مواد وتركيبه الجسم لكن الشيء المهم غالب الوسواس في سن معينه ة و مضطرب وجهجه الحل والعلاج ب ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء أ و في ث ل ا ث ة أ م و ر ا ل أ م ر ا ل أ و ل في علاج الوسواس العلم و ا ل م ع ر ف ة العلم و ا ل م ع ر ف ة ي خ و ا ن ا شوفوا الوسواس بضايق ا ل ز ل م ض ا ي ق ة الوسواس ل ص ا ح ب ه مؤشر إ ي ج ا ب ي وصحي لماذا؟ الملحد يقول الله م ا ف ي و ولا ب ت ر د د ويكون مبسوط و ي ت و ن س ويكلم م ش ي ي و الناس ي ق و ل و ا ل ن ا منين ل س ب الخرافات دول هنا أ م ا الزول الوسوس ويلاوز هذا معناه لاوز ليه معناها الوسواس أ ق ل ق ه أ ق ل ق ه ل أ ن في قلبه إ ي م ا ن ف م ع ر ف ة ا ل م ع ر ف ة والعلم يعني الصحابة قالوا يا رسول الله إ ن الشيطان يحدثنا في أ ن ف س ن ا ي و س ف يقول لك ما الذي, الذي خلق كذا حتى يقول لهم ومن, ومن الذي خلق الله و أ ي ن الله ه وكيف و هو قال يا رسول الله إ ن ه يحدثنا ب أ م ر إ ن ا نخشى أ ن ه ل ك إ ن تحدثنا به لو كلمنا نحن نطلع بالردين ذاته قال أ و ج د ت م و ه في صدوركم قالوا بلى قال ذاك صريح ا ل إ ي م ا ن العلم بيذهب الوسواس و ي د ف ئ ناره ب م ع ر ف ة هذه النصوص يعني هذا العلم و م ع ر ف ة هذه النصوص تذهب شنو حده الوسواس لذلك ذاك صريح ا ل إ ي م ا ن ل أ ن ه أ ق ل ق ه الوسواس ل أ ن ه مؤمن لو لم يكن مؤمنا لمشنو لما أ ق ل ق ه كان ب يكون زيي ولا ب ص ل ي حسب ت ل ق د ب س والزماله تلقاه صلي ل ك ن يعني م ق ل ق جدا و أ ن يعلم أ ن ه لا يحاسب بذلك إ ن الله تجاوز عن أ م ت ي ما حدثت به أ ن ف س ه ا ما ل ن تقل أ و تفعل قال أ ن س فما فرح أ ص ح ا ب ه صلى الله عليه وسلم فرحهم فرحهم بهذا الحديث ك أ ن م ا أ م ث ا ل الجبال قد أ ز ي ح عنه كشعريه م ا ل ص ح ب وهذا ي أ ت ي لكل البشر ثم أ خ ب ر و ا من ا ل س ؤ ا عن العلاج إ ن وجدتموه فقولوا اللهم أ ن ت ا ل أ و ل و ا ل آ خ ر والظاهر والباطن و أ ن ت على كل شيء قدير أخوان بخش الأول يقولون الزول والله مات بنزول في قبره في قبره في في نعيم وفي جحيم وطيب وهو كان بعثه بعثه والله في قيام مبديف وفي شنوف الفلاس كان مات شما كان مات كان قيام النهاية الجنة, الجنة في النهاية في الجنة نعيم يعني يحصل في في في في مبديف في في جحيم قبره قبره بعثه في خلود في الجنه انت ان تتوجه على نفسك ل ا ت علمي انت حسب ا ان تموت في الدنيا ان تموت م ا د ا تموت لي ل أ ن ه مرتبط ببعض ا ل أ ش ي ا ء و ا ل ح ي ا ة ج م ي ل ة خ ل ا ص ا ل ح ي ا ة في ا ل ج ن ة أ ج م ل ولا م ق ا ر ن ة فلا موت حتى ا س يدغدغك ا ل بتقول ش ن ب تقنب و يقول ل الملح ذاته، الله أ ا ج ن بس كده ولما يقول ن ا قدم لحد يوم القيامه يقول القائل الجنه ب ع د ه في شنو يعني ن و هذا قول متناقض في قرار نفسه لانه في الدنيا يود الخلود طيب في ا ل ج ن ة الا تود الخلود ي خ ل ج ن ه متعتها أ ن ه لا نوم فيها قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن النوم أ خ و الموت فيدفع الوسواس بالعلم و ا ل م ع ر ف ة ثانيا العلاج الثاني يدفع الوسواس بالدعاء الذي هو ا ل ا س ت ع ا ذ ة واللجوء والاحتماء بالله ما هو مصدر الوسواس الوسواس مصدر اجنب الشيطان من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من ا ل ج ن ة والناس طيب الشيطان لا يوجد سبيل إ ل ى دفعه إ ل ا باللجوء إ ل ى خالقه ضرب ابن القيم في المدارج مثالا قال الرجل يسير في الطريق ف ا ع ت ر ض ه الكلب فجعل يحمل الحجر ويرمي الكلب قال بذلك لا يدفع الكلب إ ن م ا يهيجه صح و ل ما صح كان شاء الحجر ورمس الكلب ا ل ك ي ب يعمل شنو بيمشي شبه الحجر و ب ي ت ا ن ي ب ي ص و ر شنو أ ش ر س مما كان قال استعن بسيده قل لسيد الكلب أ م س ك الكلب ذ ا لن يبذل سيد الكلب مع الكلب مجهودا إ ن م ا هي ك ل م ة واحده ة لا ي ي ز د ا ه لا يقول لك م من يزيدها ن بس جر. تاني الكلب ب تاني يعني شنو بزيده. كلب والله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها استعي بالله وقل يا ربي الشيطان خلق من خلقك أ م س ك الشيطان عني واصرفه وهذا معنى أ ع و ذ بالله أ ع و ذ بالله احتمي بالله من شروط ما معنى ا ل ا س ت ع ا د ة ا ل ا س ت ع ا د ة اللجوء والاحتماء ث ا ل ث ة بعدما تحتمي ماذا تفعل أ ن لا تلتفت إ ل ى الوساوس والا تشغلك فلو أ ن ه ا بلغت د ر ج ة شغلك حقق الشيطان ما يريد و هو تعطيل طاقاتك في الطاعه الشيطان د ا ئ م يتعبك مطيع يجيك و ل ل ه ذا كيف هو ذ ا ت ه مع ا ل ق ب ل غ ذاك كيف يقولك حقك لحين تكفر تخلاص هو ذ ا ت ه انت بعد ذ ا تمشي ص ل ا ة ج م ا ع ة لكن وتشوف نفسك ذاك كافر كافر ولكن يجب ان تكون الأعمل أنا أحس في ا ل إ س ل ا م و ل ا في الكفر أقتصد من جديد من و ل ا أشتيت أ ن ا ت ا لا ج ه الجهديها الشديدة تسترسل مع أ ف ك ا ر ك ولا تلتفت أشيط ان ل ل ه و ا ل ج ن ة ز ي الجنه ل قول الله ا يا الله أنا دار الجنة في ا ل ع ب ا د ة خمسة ولا أربعة ثلاثة جاءت قال ولا ولا لك صليت ولا إ ذ ا كان ك ث ر ة وصار وسواسا كثيرا لا ت ت ف ت صل ما تعرف وعند الله مقبول توضع ما تعرف وعند الله مقبول يقول لك بعد ما يعمل وشه ي الشرك ربي ع م ت نخرتي عملتها ولا ما م عملت ت وشه أولا ج ع للنخر ش ي تمشي للدين ت عملت النخر. عند الله عملت كما المضمضة والاستنشاق طوالي النخر الله والصراطة الصحيحة بعد عند ذا بهذه الصورة, الصوره التي علمها ان ل ب يسلم صلى الله عليه و ماذا أ ر ا د ان ل ب يعامل صلى الله ل وسلم ي ه أ ر د أن ي ع ا الشيطان بنقيض قصده ماذا يريد الشيطان يريد التعطيل و أ ر ا د النبي أ ن تسترسل في ا ل ط ا ع ة و أ ن ل ا تلتفت إ ل ى الشيطان انتهى الكلام وهذا علاج نبوي نافع جدا طيب قلنا الكفر إ ن ز ا ل ه من ا ل أ ش ي ا ء التي تمنع إ ن ز ا ل الكفر قد يكفر ا ل إ ن س ا ن عن طريق ا ل خ ط أ وهو لا يقصد ب ك ل م ة تخرج منه كحديث مسلم الرجل الذي كان تائبا لما أ خ ذ ب خ ط أ م ن ن ا ق ة قال اللهم أ ن ت عبدي و أ ن ا ربك هذه ا ل ك ل م ة ش ن و في ا ل ش ر ي ع ة ش ن و زول قال يا الله أ ن ت عبدي و أ ن ا لك الله أ ع و ذ بالله هذا كفر لكن ا ل ح ا ل ة التي قال فيها الكلام تراعى قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ خ ط أ من ش د ة الفرح ف ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كافي ن فرح شديد أ و غضب شديد وصدر منه ما يوجب الكفر علينا أن ل ا نسرع بشنو ب ت ك ف ي ر ي لكن كان قاعد ل ا ي ب وقال اللهم أ ن ت عبدي و أ ن ا ربك دم ا له هذا كافر كفر ما كفر فيه تراعى يعني ينبغي شك أن الحاله التي قال فيها قول شنو؟ قول الكفر و ق د ل ا يكفر لوجود حسنات ماحيه يخوانا ي الرسول إذا رجل ل الصلاة والسلام قال لي اخوانا أنا ماشي المحل في زولي والريوم ماشي لي الفلاني المسركين أنا الشريعة المحل للكفار جس جام له الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أ و ل ي ا ء د موالاه الكفار تلقون إ ل ي ه م بالموده وانا أ ع ل م بما افيتم وعلمتم و م ا يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل يعني لا يجوز كويس فعل ذلك حافظ بن أ ب ي ب ل ت ع الصحابه رسل الكفار لكن النبي ل س ل م يكفره ابتداء حسناته ا ل م ا ح ي ه جعلت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي س أ ل ما الذي استقر في قلبي حاطب أ ف ع ل هذا م و ا ل ا ة للمشركين وحبا لدينهم أ ن يظهروا أ م بدافع الدنيا قال حاطب والله يا رسول الله إ ن قلبي على ا ل إ ي م ا ن مقيم و أ ن ا رجل ابنائي و أ ه ل ي و أ م و ا ل ي في م ك ة و أ ح ب ب ت أ ن تكون لي عندهم يد حتى لا يؤذوها فقال صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم ف إ ن ي قد غفرت لكم بدر دي عجيب وشديد وفي امراه أ ة ب ن حجر قال ا م ر أ ة أ ذ ر ك ت من الفضل ما فضلا لم تدركه ا م ر أ ة مثلها ولم تشاركها فيه في و ح د ة كويس وجدت من الفضل كويس فضل ما شاركتها ا م ر أ ة معها المردي اسمها عقيله بنت ع ب ي ر ة ا بن ث ع ل ب ة المردي ميزته عند سبع أ ب ن ا ء شباب كلهم شهد و ا بدر سبع سبع من أبناء شهدوا إذا كان السلام أبناء بدر نجيب أبناء بدر بدر لعن اطلع على اعمالوا من ما المرد من ما نجاة كان أصل أخي شهدوا يا والله خلاص شهدوا إذا الله فقال شهدوا أهل دي صديق لزول يقول حصلت وقال لا يدخل النار من شهد بدرا أي يدر بدر اي ل ن ا زوجه ن ب ليس يخش البدر ن ا ر و ع يخش يخش الجنة الجنة ا ا ل بدون ن النادي يخش يخش الجنة بدون النار. في النار الجنة, الجنة ب ع ما خ ش النار فمن زحزع ولا ل ج ن فقدسنه ة ب ع عقيلة دي، بنت عبيرة ابن ثعلبة د ما المرة النار ابن يخش في دي دي لكن أول بنت ح ا جنبه ة زوجت ك ا عند رفاع ع زوجها اسمه د ا ا ل ح ر جابت منه ث ل ا ث ة وتزوجت البكير ابن ي ا ل ي ن الليفي جابت منه أ ر ب ع ة جابت منه عامرا وخالدا وعاقلا عامر و خ ا ل د وعاقل والرابع يعني نسيته و ث ل ا ث ة من ذاك و أ ر ب ع ة من ذاك ا ل س ب ع ة أ م ه م أ و ل ا د السبعه بنوخ شونال ومشوا الجنه طوال في معاون إ ن شاء الله لانهم أ ن يشفعون ه ه م ل خ و ا ا و ل ل يعني ذي ي ع حاجة ج خلاص الحسنات يشفعون ة الماحية الحسنات الماحية بمعنى ن بمعنى قد يكون عنده و سابق قد ي يخوانا في في الإسلام في ناس في الإسلام م ل ا عمل ع ي ي كبير لها م ا ل ي يخطأ خطأ. قد يكون فيه خطأ أنه يكفر أو قد يكفر فعل ح م ل أوجه هل يكفر هل يكفر أ م ينظر الناس إ ل ى شنو إلى ماضيه وسابقته في ا ل إ س ل ا م هذه م س أ ل ة م ه م ة جدا في مسائل التكفير طيب بعد هذا مما يتاب منه من ا ل أ ش ي ا ء التي يتوب منها يتاب من الفسق والعصيان ولكن الله حبب إ ل ي ك م ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبكم ك وكره إ ل ي الكفر والفسوق والعصيان ا ل ف س ق و ا ل ع ص ي ان الفسوق ا ل ع ص يردا ا إما ن أن ي مقترنين مع بعض و إ م ا أ ن يرد كل واحد منهما مفردا الفسق ا ل أ ك ب ر كالكفر هو الخروج من الدين ل أ ن مجرد الفسق هو جنو فسق يفسق إ ل ى جنو إ ذ ا خرج و ا ل ف ا ر ة تسمى فويسقه الفارق بتسمى فويسقه طيب فالخروج من, من الطاعه يسمى فسق والخروج من ا ل إ ي م ا ن يسمى فسق الفسق الذي هو فسق ا ل أ ع م ا ل وليس فسق الاعتقاد هذا الفسق فسق ا ل أ ع م ا ل إ ذ ا ورد م ن ف ر ق يعني كل المعاصي و إ ذ ا ورد ا ل ف س ق مع العصيان ا ل م ع ص ي ة تعني شيء والفسق يعني شيء تتعلق ب ا ل أ و ا م ر والفسق يتعلق بالنواهي أ ف ع ص ي ت شنو أ م ر ي لا يعصون الله م ا أ م ر ه م المعصيه تتعلق ب ش ن و ب ا ل أ و ا م ر والفسق يتعلق بشنو؟ بالنواهي ش ن و ب لكن إ ذ ا ذكر الفسق وحده يعني النواهي و ا ل أ و ا م ر لقول تعالى عن إ ب ل ي س كان من الجن ففسق عن شنو عن أ م ر ربه إ ب ل ي س فسق في ا ل أ م ر و آ د م في النهي عصى و عصى آ د م كويس ربه فشنو فغواه دا إ ذ ا أ و ث ق براون اما إ ذ ا أ و ث ق اللتان مع بعض الفسق في النواهي و ا ل م ع ص ي ة فشنو في ا ل أ و ا م ر طيب بعد دا ا ل إ س م والعدوان كذلك ا ل إ س م والعدوان ا ل إ ث م إ ذ ا أ خ ل ق لوحده يعني كل ما يخري عن ا ل ط ا ع والعدوان كل ما يضع خ ر ن ا ل ط ا ع لكن إ ذ ا اقترنا ا ل إ ث م أ خ ص بمحرم الجنس والعدوان أ خ ص بمحرم المقدار محرم الجنس يعني ش س م في أ ش ي ا ء كان شوي ولا ك ا ن ك ث ي ر ة حرام الكذب الزنا ا ل س ر ق ة دماله ي إ ث م د ي تسمى ش ن و إ ث م ل أ ن ه ا م ح ر م ة في ش ن و في جنسيا العدوان بكون ما تعلق ب م ج ا و ز ة الحج يعني شي ء مشروع لكن قام تجاوزه قال والذين هم ل ف ر و ج م حافظون ربنا داون المساحه دي الا على أ ز و ا ج ه م او ما ملكت أ ي م ا ن ه م فإنهم غيروا فمن إ ن ه غيروا ف م ا ب ت ق ى وراء ذلك ف أ و ل ئ ك هم العاذون فالعدوان ممكن يكون إخواننا طبعًا إخوان العدوان ا في ا ل م ق د ا م يعني ربنا أ ب ا ح للمضطر أ ن ي أ ك ل من شنو من ا ل م ي ت ة لكن قاشنو غير باغ ولا عادن عادن اباح لهم ي أ ك ل من لحم الخنزير البقيتو قام أ ك ل و ق ب ع ل ا ن ش ي ل ن ا سبيت كمان إ ذ ا كان الخمره يجوز لمن لم يجد إد ا ا ل خ م ر ة ليروي عطشه عند الموت يعني يريد ع ن ي ي أن يموت. وفضل يعني تأخذ بيطنين يموت كم جغمة و قدر ان كلها ا ا يموت ل لأنه ل ة هذا عدوان جاوز ا ق د ا ر ق حق د العدوان هذا الله يكون في حق الله وفي حق البشر في حق لله أ ن ا ل عنده مقدار معين مثل الميت اللي عندك م س ا ح ة ف إ ذ ا أ ن ت اعتديت تكون اعتديت على الحق والبشر الله قال له الزول الدائر منه قروش م ا ت خ ل الى حقك في زول عشان نشيل قروشه يعمل عدوان يظلم الزول عشان ي ط ل ع حقه ميجز ا و هذا عدوان لا يجوز العدوان عرفت؟ فمنع الاثم الذي هو قلنا ا ل ذ ن في حق الله ما كان محرم كان الجنس ومنع شنو العدوان يا اخوانا ن يعني زوجي شنو كويس انت شوف شوف أ ن ا اوريك زول داير من زول عن ي ل ق ر و ش أ و زول داير ي س ت ك ي ل ه زول أ ن ا اوريك العدوان الشغال كيف امشي يجيبوا امر القبض يوم الخميس بالليل معناه شنو عشان يقعدوا ل ج م ع ة في شنو ق ب ج و ز تاخد حدك معناها لكن مات العدى. ما في العدا م بعدين هو لما نديك حقك ب يكون انت رجع لك حقك وانت فتك بقى ي في قدر ج ا ئ ز حرمته يبيت الخميس و ا ل ج م ع ة مع أ و ل ا د ه كونه عندك حق هذا لا يعني التعسف في استعمال شنو في استعمال الحق طيب بعدها في الفحشاء والمنكر الفسوق والعصيان والفحشاء وشنو والمنكر يا خ و ا ن ن ا في قاعده مهمه جدا لا بد تعرفوها فرق بين المعصيه وبين المنكر فرق وده مفيد يا اخوانا ن مفيد لان ا ل إ ن س ا ن يستطيع ع ن ي ي ان يتعامل مع المنكرات فرق بين المنكر وبين ا ل م ع ص ي ة المنكر أعمى من اعم ل م ص ي ة ا ل ن ك ر أ ع من م شنو؟ من ا ل م ع ص ي ة كيف الفرق بين المنكر و ا ل م ع ص ي ة ا ل م ع ص ي ة تصدر من المكلف لتكون م ع ص ي ة والمنكر يصدر من المكلف وغير المكلف والمنكر ينكر بمعنى الطفل ما مكلف كان سرك ما بتكتب له سيئات لكنه منكر ينبغي أ ن يغير ي أ د ب المجتمع و أ ه ل ي أ د ب و ا باعتباره جنوبا ع ت ب ا ر ه منكر قد يفعل ا ل أ ط ف ا ل بعض الممارسات التي قد يكون فيها, ما يكون فيها منكر ا ي ك و فيها م من ا ل إ س ا ء ة من ا ل أ ف ا ظ النافئه من كده من كده هذا شنو معصيه ولا منكر, منكر. لا ك ن تقول معصيه ليه رفع القلم عن ث ل ا ث فلو فلو ع ه ا أ فعلها و يعتبر م ن ك ر يغير أ س لكن من جاء التغيير م ا ق ا ل المعاصي تغير لو ق ا ل المعاصي تغير معنا ه إ ل ا زور المسؤول لكن قال ش ن و م راى منكم منكر ش ن و في الغرب المجنون دار يعمل م ن ك ر دار ي كسرعه ويزور الله ي س أ ل ه ولا يتكتب له شيء رفع يففق عن الخلم ثلاث الصبي والمجنون حتى شنو؟ الناس يخلوه ولا يحلم يخلوه شنو حتى حتى يمسكوه انت ج ل ج د د تكسر ع ر ب ي ة تمنعه تمسك يده وتلويه تغلع الحجر. تغير المنكر ولكنها ليست م ع ص ي ة فالمنكر يغير فهذا فرق بين المنكر وبين ا ل م ع ص ي ة المنكر أ ع م ى الفحشاء متعلقه بنوع معين من أ ن و ا ع المنكرات هي المنكرات ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل أ ع ر ا ض والفواحش وكذا ا طيب ي و أ خ ر أو قبل الأخير النفاق أ خ ي ر ا ل بشقية الاعتقادي ن ف ق ا ا ل والعملي ن ف ا ا ق ل النفاق الاعتقادي كنفاق ا ل معذب بن قشير ونفاق نتيله نتيله ده من المنافقين في ا ل م د ي ن ة أرسلوا قال من أ ر ا د أ ن ينظر إ ل ى شيطان فلينظر إ ل ى نتيله ومن المنافقين عبد الله بن عبد الله بن ي ن ب ي ك ر ه ا ل د ي ن بس ب يظهروا ا ل إ س ل ا م عشان يقدروا عشان يقلو ا عيش لكن ب ي ج و ا ل ا دايرين دين لاحد ه ذ منافقين في نفاق عملي لا يجوز أ ن يطلق على صاحبه آ ي ة المنافق ث ل ا ث إ ذ اذا حدث إ شنو إذا حدث كذب زول يكذب تقول على المنافق لا يجوز فيه ش ع ب من النفاق عمليا ارتكب ما يدل على النفاق ولكن لا يعتبر من المنافقين كعبد الله بن ب ي بن سلول وغيرهم وغيرهم وغيره ومعتي بن تيلا و أ و س ي بن قيضي و ا ل أ ع م د كسرنو لما مر ه يسلم على أ ر ض ه أ خ ذ التراب و ق ا ل و أ ن ي أ ع ل م محمدا لرميت التراب في وجهه فقالوا انه سلم أ ر ا د أ ن يضربه دعوه ف إ ن ه أ ع م ل بصري و أ ع م ل بصيره كويس د ي ل شنو دين منافقين ا و س ي بن القيض ر هو قال إ ن بيوتنا ع و ر ة وما هي ش ن و وما هي ب ع و ر ة يريدون إ ل ا فرارا وهكذا ثم أ خ ي ر ا القول على الله بغير علم و د ه شر المنكرات بل كل المنكرات ما ر ت ك ب ت في الغالب إ ل ا بالقول على الله بغير علم طيب أ ج ن ا س ما يتاب منها إثنى جنسا عشر ط ي بقي ب تفسير ومن لم يحكم بما أ ن ز ل الله ف أ و ل ئ ك هم شنو الكافرون ابن القيم رحمه الله يقول اختلف أ ه ل التفسير فيها ومنهم من قال وقال م ن لم يحكم بما أنزل الله يحكم بما الكافرون فأولئك ت ت بذلك ق ت ا د ا بن دعامه السدوسي والضحاك بن سفيان قال وقولهم مرجوع بعيد وقال بعضهم ومن لم يحكم بما أ ا ز ر الله فاولئك هم الكافرون جحودا قال وهذا بعيد ل ي ل أ ن ه يكفر إ ذ ا جحد سوى حكم أ و لم يحكم لنفس الجحود جنو يكفر ولعل هذا تحدثنا عنه في الدرس جنو السابق ي خ و ا ن ا في ز ل جحد ا ل ص ل ا ة ولكن صلى يكفروا لما يكفروا يكفر. اذا جحد الشيء حتى ولو, حتى ولو لم يفعله يعني مثلا قال الزنده حلال لكن ما ز ن ا كافروا لما ك ا ف ر يكفر لمجرد س ن ه جحد طيب قال أ ي ض ا فمن لم يحكم بما أ ن ز ل الله ف أ و ل ئ ك هم الكافرون ب أ ن يترك جميع ما أ ن ز ل الله بما في ذلك الممارسات وقال ا ا ل ل ت ف ص ي و د ئ ق ا د ي ي ن فإذا تركها كلها ت ع بهذا ر كافر وقال ب عبد العزيز الكناني وقال ابن القيم وهذا أ ي ض ا ت أ و ي ل بعيد وقال البغوي ناخلا ذلك عن عموم العلماء في قوله بغير ما أ ن ز ل الله من غير جهل ولا خ ط أ في ا ل ت أ و ي ل وهذا سكت عليه ابن القيم ولم ي ض ع ف ه ونقل هذا البغوي عن عموم شنو العلماء وقال ابن القيم ومنهم ق ق ا ابن ا ل ل ي و م من قال ومن لم يحكم بما أ ن ز ل الله فاولئك هم ا ل ك ا ر لمجرد أنزل أنه الله حكم بغير ما أنزل الله الآية ما على ظاهرها ف ر كفرا أكبر يخل من الملة قال ابن يخل القيم من و ا ا ل ص و ب أ ن الحكم بغير ما أ ن ز ل الله يتناول الكفر ا ل أ ك ب ر والكفر ا ل أ ص غ ر ف ت ا ر ة يكون كفرا اكبر و ت ا ر ة يكون كفرا اصغر ا قال رحمه الله ما كبيره كفر شنو أ ص غ ر قال ثانيا ف إ ن اعتقد أ ن ه مخير أ و أ ن الحكم بغير ما أ ن ز ل الله ليس واجب أ و أ ن ه يحكم بما شاء أ و أ ن حكم غير الله وحكم الله سيان هذا يكفر كفر أ ك ب ر يخرج عن م ل ة ا ل إ س ل ا م قال و إ ن أ ر ا د الحكم بما أ ن ز ل الله و أ خ ط أ ه فمثل حكمه حكم المخطئين الجاهلين هذا ت ف ص ي ل الذي ذكر ابن القيم في شنو في مدارج السالكين في م ن ز ل ة شنو ا ل ت و ب ة منزلة في التوبة عرفتم يا إ خ و ا ن هذه ا ل م س أ ل ة طيب ناقش ابن القيم بعد ذلك م س أ ل ة م ه م ة من آه مسائل ا ل ت و ب ة ناقش مسألة ق ا ع د ة م س ا م ح ة المحب إ ذ اذا أتى ما مسامحة المحب إذا أتى ما العقوبة يوجب إ أ ت ى ما يوجب ا ل ع ق و ب ة أ ن ت إ ذ ا أ ح ب ب ت شخص إ ذ ا أ ت ى ما يوجب ا ل ع ق و ب ة ا ل م ح ب ة تكون دافعا للجنوب لترك معاقبته ابن القيم رحمه الله تعالى ضرب لذلك مثالا أو ضرب بذلك يعني لذلك مثالا قال رحمه الله اسمع هذا الكلام قال رحمه الله موسى عليه السلام أ ل ق ى الواح وفي ن س خ ة آ ه د ا لبني اسرائيل و أ خ ذ ب ل ح ي ة نبي مثله أ خ ذ ب ر أ س أ خ ي ه قال يا ابن أ م ه لا ت أ خ ذ بلحيتي ولا ب ر أ س ي قال وبالرغم من ذلك سامحه الله ذنو ن خرج دون أ ن ي أ ذ ن الله عز وجل له بالخروج فحبسه الله في بطن الحوت ذلك لان أ ن م ق م موسى ع د الله أجل من مقام م موسى عليه السلام أ ج ل من مقام, مقام يونس ا خ و ا ن هذه م ا في شكله ل أ ن أولو العزم من ا ل ر س ل كم خ م س ة هم نوح و إ ب ر ا ه ي م بالترتيب و موسى و عيسى و رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بترتيب الزمان يا اخواننا يعني في ا ل أ و ل كان نوح ب ع د ه إ ب ر ا ه ي م ب ع د ه جاموس ء ى ب ع د ه ج ا ء ع ي س ى ب ع د ه ج ا ء و س ب ع و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف د ي ن أ ف ض ل الرسل يعني ممكن تقول هؤلاء الرسل أ ف ض ل من شنو من غيرهم هذا يجوز لقوله تعالى تلك الرسل فضلنا شنو بعضهم على بعض وذكر فيهم موسى قال شنو فمنهم من كلم الله هو موسى عليه السلام فموسى ما قام به من م ع ا ل ج ة أ م ت ي القفط ا ل أ ق ب ا ط في مصر هل هو م د ي ن ا ل ف ر ا ع ن وبني إ س ر ا ئ ي ل وصبره على كلامهم وعلى أ ق و ا ل ه م والجهاد و ا ل د ع و ة والصبر عليهم كل الذي فعله من أ خ ذ ا ل ل ح ي ة و إ ل ق ا ء الالواح أ ل و ح م مقاء تكن في مقا... وهو ألقى ل ل أ و ا غضبا لله و أ خ ذ من ل ح ي ة أ خ ي ه ش ن و غضبا لله ورجع موسى إ ل ى قومه غضبان ش ن و أ ك ف ا غضبان يمنو لله أ ن م عبدوا ا ل ع ج ل من شنوء من... من بعد موسى عبدوا ا ل ع ج ل من دون الله هذه جعلت لموسى م ر ت ب ة ابن القيم القائد شنو يقول واذا الحبيب اتى بذنب واحد جاءت محاسنه بالف شفيعي ودي ق ا ع د ة حق تتعامل بها مع الناس زور حبيبك وطوالي معك غلط غ ل ط ة و ا ح د ة ت ذ ك ر له ياخي يا زور ا ك ت ب تعرف عنه كل خير م ر ة و ا ح د ة غلط تكره ذاته إ ن ه غلط كوي فدا يا إ خ و ا ن يدل على عدم العقل قال واذا الحبيب اتى بذنب واحد جاءت محاسنه بجنون ب أ ل ف شفيعي محاسنه تشفع له وده في التعامل بين الناس ما في ك ي س ممكن تبقى زول أ خ و ك عشرين س ن ة يخسرك ب ش ن و في د ق ي ق ة مبقول ا والله ن ت ذكر الزمان و ز و ل ده عنده معاني مواقف وعنده معاني يخسر كده يخسرك ط و ا ل ي و ي س وقال ضرب بن قيم مثال قال يقول تعالى يوم ا ل ق ي ا م ة ي ل ع ل م ا ء ز و ج ي ب و ل الله عز و ا ل يقول ا ل ل ي عز و ج يقول و ن ش ن و يقول الله عز وجل ا ل ع ل م ا ء ي و م ا ل ق ي ا م ة و الله يا أ خ ل يقول ا ل ل عز وجل يقول الله عز وجل ي ل الله عز و يقول الله عز وجل يقول الله عز ي ج ن يقول الله ن ز وجل يقول الله ن ز وجل يقول الله عز وجل يقول الله عز وجل يقول الله عز وجل يقول الله عز وجل أ ر ض كنت أ ه عز وجل ي و الواحد د ا ر يعمل ح ا ج ة يقوم ب ج ل س د العالي العالي ي ق و ل اعمل بيعمل ويقول لشنو ما تعمل ما بيعمل إ ن ي كنت أ ع ب د بفتواكم في ا ل أ ر ض و أ ن ت م تخلطون كما يخلط الناس جبت م عملتم ا ص ع عاصي لما الناس بيعملوا و إ ن ي لم أ ض ع علمي فيكم ل أ ع ذ ب ك م اذهبوا فقد غفرت لكم قالوا أ ن ا ما حطيت علمي دفاكم من ا ل أ و ل س انا اعذبكم والله ا خ و ا ن ا د ر ج ة ع ا ل ي ة ع ا ل ي ة ع ا ل ي ة شديد للعلماء والله إذا يخلصون و ج بس يقوس العلم ان يدربوه الى ش ن ي ك بعالم قال لهم و أ ن ت م تخلطون كما يخلط الناس يعني أ ن ت م ا ق ر ي م العالم ده ملائكه م ا ب ي غ ل ط و لكن ربنا غلطاتم د ي يسامحون عليها يقولون شنو لم أ ض ع علمي فيكم ل أ ع ذ ب ك م اذهبوا فقد غفرت لكم لكن برضو أ ح ي ا ن ا قد تضيق على المحب ولا تسامحه ايضا بدافع الحب حتى لا يكرر شنو حتى لا يكرر خ ط أ ل أ ن و شخص بتحب ه لما نقلص في ح ق ك أ ل م ك يكون أ ل م ا اكبر من أ ذ ى شنو من أ ذ ى غيره أيضاً تراع آه هذه أ ي ض ا يعني ت ر ا ع في هذه المسائل ولم ننتهي من م ن ز ل ة ا ل ت و ب ة وبقي الكثير في م ن ز ل ة التوبه ة ا ل ل تعالى أ ع ل م ويهدي إ ل ى سواء السبيل وصلى اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم